بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء اللهم إشهد إن المنافقين لا جنون إلا خذوا أي ذلك بأنهم آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ اذا تموا ما غل قولهن ان اعوه يحتبون كل صيحة وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَنْصُرُونَكُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَوَلَمَّا جِئْنَاهُمْ كَانُوا يَضْحَكُونَ أَمْ لَمْ يَكُنْ الله ينهدي القوم الشراس طير هم الذين يقولون لا صحيح صحيح ولي يقولون لا إرجضنا إلى المدينة لا يخرجن أن أعز صُورِ الْوَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْتَنِ النَّمُونَافِ يَا وإن يفعل ذلك الموت فيقول رب لولا أخضرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من ولن يؤخر الله نقصا إذا أدى نغاة والله خبير